نعم أ ن ا ي ع ن ي بدي أ ظ ل مصرا اني أ ج ل س معكم بحكي إ ن ك م تشوفون هيك موعد أ و مجال نجلس معكم بدي اتباحث معكم هيك ب ع ض ا ل أ م و ر واسالكم ما, ما افسحت لنا المجال إ ل ا أ ن نقابل ا ل إ ص ر ا ر ب إ ص ر ا ر أ ن ا ما عندي وقت ل أ ن ا ل ت ج ر ب ة التي دخلت فيها مع اخوانا ما بيشجع أ ح د ا ً ان يضيع وقته معك لو أ ن ه ظهر منك شيء من الانصاف والتجرد عن اتباع الهوى و ا ل آ ع ض ا ء و ا ل أ ج د ا د ربما كان ا ل إ ن س ا ن يفاجئ عن شيء من وقته في سبيل التفاهم مع شخص يتبين منه أ ن ه مخلص و أ ن ه طالب للحق لكن اسف أ ن يقول أ ن هذا الشيء ما ظهر في كل تلك ا ل ج ل س ا ت ولذلك ولذلك اسف م ر ة أ خ ر ى ل أ ق و ل لك لا استعداد عندي معك لان وقتي اضيق من هذا اللقاء اريد ان ا ف ت نظركم لناحيه ة ف ض وهي أنه, أنا اللي ببرهن إنه, إنه أينما وجدت الحق ان ا ل ص و ف ي ة في هذه ا ل ب ل د ة جميعا مستائين مني لاني مش اوافقهم ع ل ي اللي ه ه ما يقولون فيه من, من جهل وضلال م ن من ق و ل ب ا ل ح ل و من ق و ل ه بالاتفاق حتى نقبل كلامك هذا أيوة. ولو هيك رساله صغيره وبتبين عيوب ا ل ص و ف ي ة كما تقول حينئذ بتكون هذه ن ق ط ة بيضاء في صحيفتك أ م ا مجرد أ ن ك س م ع ن ي هذا الكلام لانك تعرف اننا ه ح بيننا وبين ا ل ص و ف ي ة ما صنع الحداد ما بكفي هذا نتبرع ساحتك وانما عليك أ ن ك تالف ر س ا ل ي ولا سيما وقل لك ولا سيما نصف الكلام ما عليه جواب ولا سيما أ ن أنت ما شاء الله في عندك نشاط زائد في الرد على من تزعم ب أ ن ه م من المبتدعه وهم الدعاه ل ل س ن ة وهم الذين يحيون ا ل س ن ة فبتالف رساله م ش ا ن ترد على من يفتي بقوله عليه السلام لا ت ص و م يوم السبت إ ل ا في م ف ت و ذ عليكم ما شاء الله على هذا النشاط الذي يذهب أ د ر ا ج الرياح ل أ ن ك كالذي يضرب في حديد بارد فتخالف حديث الرسول عليه السلام بمجرد نقول من هنا و هناك لا ندري فهمتها ام لم تفهمها وقد تتسرع في تضعيف الحديث الصحيح بجهل أ و بتجاهل الله اعلم والله حسيبك أ م ا أ ن تؤلف رساله كما تقول أ ن ت ا ل آ ن أ ن ه صوفي مشرد لعنك فاطبع لنشوف هذا ا ل ر أ ي تبعك حتى يصير في ه تقارب بيننا وبينك وهذا ما عندي والسلام عليكم لأن الوقت ما عندنا عليكم عندي لأن و ل اضيق ما يكون وعندنا الان بعض الحضور فلا يتسع الوقت ان شئت ان تفكر فيما سمعت وتتصل معي م ر ة اخرى هاتفيا في عندي اي مانع لعل الله عز وجل يهدي من كان منا ضالا و إ ن ا أ و اياكم لعلى هدى أ و في ب ر ا ل مبين والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته